فدية يعرف فدية يحكي به نفسه من العداء. وقول ويسن المراد أنها فدية عن الشعر. ليس فدية عن الشعر. لماذا؟ لأن الشعر لا قيمة له. ولأننا لو قلنا بأن أحبتنا الشعر، لكان الشايب اللي ما في رأسه إلا الربع من الشعر. كم عليه؟ طبع فدية نعم بخلاف الإنسان الشاب لكل رأسه ممثلين شعره ولا كان لشعره طويل ها؟ تكون فدية أكثر وليس كذلك فهي ليست فدية عن الشعر لكن فدية عما كان متوقعا من العقاب لهذا الذي عص الله وقوله تعالى من صيام أو صدقة أو نسك لم يبين له عز وجل الصيام كم ولا الصدقة أما النسك فقد نقول إنه محروف مشفور يبين نعم ولكن بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فبين أن الصيام ثلاثة أيام وأن الصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين كم؟ نصفه وأما النسك فقال إنه شات وهو واضح وفي هذا أكبر دليل على أن السنة تفسر القرآن نعم وأن من طعن في السنة فقد طعن في القرآن وأن من طعن في السنة فإنه لم لم يؤمن بقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إذ أن الكتاب لم يبين الصيام الصدقة هنا فبينته السنة إذا فيكون القرآن قد أحال البيان على إيش على السنة وحينئذ يكون البيان بالسنة كما يكون البيان بالقرآن فمن أنكر شيء من السنة ثابتة عن رسول عليه الصلاة والسلام فقد أنكر القرآن وكذب قول الله وأنزلنا عليك الكتابة بياناً لكل شيء. <تصفيق> طيب بدأ الله تعالى من صيام أو صدقة أو نسك. بدأ بالأسهل ولا بالأغلى ولا بمال. ليه؟ كيف يختصر؟ أين أشد الصيام أو الصدقة؟ صدق. صدق. على الغني صدق. الصدق نعم. صحيح. على الغني أسهل، وعلى الفقير الصيام أسهل، وأما النسق في الظهر أنها غالبا أسهل على كل تقييد، لأن ثلاثة آصو ثلاثة آصو لا شك أنها أسهل. قولها نسق كل بالعكس أسهل وأشد أسهل أسهل أنا أنا قلت أسهل لا أسهل الغالب أنها أشد، أين عم تختلف؟ لكن الغالب، الغالب أنها أشد، ولهذا بدأ الله تعالى بالأسهل، مع أن الله تعالى أحيانا يجعل الصيام بدلا عن الطعام، وأحيانا يجعل الطعام بدلا عن الصيام، حتى في حتى في, في, في ما هو على الترتيب، حتى في ما على الترتيب يجعل الله الصيام بدلا عن بدلا، ففي كفارة <تصفيق> الصيام. الصيام، فمن لم يجد فصيام الصيام ثواباً، وفي كفارة الظهر أيهما البدن، الإطعام، فمن لم يستطع إطعام مسكين، لكن هذا في الغالب إن الصيام أسهل، ثم الصدقة، ثم النسك وفي حديث كعب بن عجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يذبح شاة، فإن لم يستطع فلطعن ست نساء فين أو يصوم أحد أيام فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أشد لأنه أكمل وبدأ الله بالأسهل لأنه أيسر وهنا مسألة وهي أن كثيرا من الناس يهين الله وإياهم كلما رأوا مخالفة من شخص قالوا عليك دم قالوا عليه دم لو يقول حكت رأسي فسقطت منه شعره بدون اختيار ولا قص قالوا عليه دم, دم. دم نعم وكل شيء دم وكل شيء دم نحن شي شاهدنا ناس ثلاث كل من جاء قال عليك دم كل من جاء قال عليك دم وهذا غلط اولا انه خلاف ما امر الله به الله اوجد واحدة من ثلاثة من صيام أو صدق أو نصر, أو صدق أو نصر. <تصفيق> الثاني أن فيه الزام لعباد الله ما لا إلزامه <تصفيق> الثالث أن الدم في أوقات النهار في أي منها غالبهم يطيع حذرا لا ينتفع به الرابع أن فيه إخفاء لحكم الله عز وجل لأن الناس إذا صاروا ما يفتن لفتن الدم <تصفيق> كأن ما في فتح وأن ما فيه وأن ما في إطعام أو صيام فالواجب على طالب العلم أنه يختارب واحدة من أمرين إما أن يرى الأسهل ويفتي بالأسهل وإما أن يقول عليك هذا أو هذا أو هذا واختل نفسه. نعم أما أن يذكر أشدها فقط ويسكت فهذا خلاف ما, ما ينبغي لمؤتي ففدية من صيام أو صدقة أو نسب فإذا أمينتم فمن تمتع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحج فما سيصل الْنَعْدِ قَالْ فَإِذَا أَمِنْتُمْ, أمنتم من, في في من الإحصار إذا أمنتم من الإحصار وأتيتم بالعمرة والحج على وجه الكمال فَمَنْ تَمَتَّعَ وَهُنَا دَخَلَ شَرْطٌ فِي شرط؟ وين؟ إذا فإن أحصرتم ها فإذا أمنتم هذا الشرط الأول فمن تمتع هذا الشرط الثاني وفما السيسر من الهدي هذا جواب الشرط الثاني والجملة من, من الشرط الثاني وجوابه في محل جزم ها جواب الشرط الأول ورح إذا صحيح لأن إذا لا الطبالك من الإنسان قد جالت وقد غابت نعم فإذا أحصرتم فإذا نعم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج تمتع وإيش ما تمتّع يعني تناول ما أحل الله له بعد التحلل مثل الطيب واللباس والنساء وغير ذلك مما أحلى الله له بعد التحلل <تصفيق> إذن من تمت بالعمرة الباء هنا للسببية أي بسبب العمر أو أنها الباء كالباء في قولك كتبت بالظلم أي أنها آلة الاستمتاع أي أنها التي حصل بها الاستمتاع وأيا كان فالمعنى أن الإنسان إذا تمتع فيما بين الحج والعمرة بسبب العمرة وتحلله منها <تصفيق> إلى الحج متى يبدأ الحج الاحرام بالحج فعلا متى يبدأ في اليوم الثامن من ذي الحجة فما استيسر من الهدي أي فعليه ما استيسر من الهدي ويقال في قوله مسيسر من هدي كما, كما قلنا كما في قوله بما اول ايه فاين سرتم فمسيسر من الهدي فإذا كانت الإنسان عمره الى الحج فعليه مسيسر من الهدي ولكن يجب أن تعرف الفرق بين هذا الهدي وبين الحج السابق الحج السابق حج جبران والهدي الثاني هدي شكران ولهذا قال العلماء في الهدي الأول لا يأكل منه وفي الثاني يأكل منه لأن الثاني هدي شكران وليس هدي جبران وأما الأول فهو هدي جبران فما سيسر من الهدي فمن لم يجد من لم يجد إيش من لم يجد هديا ولا درهم يحصل بها الحدين، هاه؟ آم يعني ما وجد لا هديا أو ما وجد دراهم يشتري بها الحدين، وعذون بينهما فرقا، هاه؟ والذي لم يجدهما جميعا من باب أو إن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، لأنهم قال أنفقوا في سبيل الله، ثم قال، ها، الحج والعمرة لله، ويؤيد ذلك حديث عائش رضي الله عنه أن النبأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فقوله تعالى أتم أتم فالأمر والإتمام هو إنهاء الشيء على وجه الكمال كما قال الله تعالى وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ كما أَتَمَّهُنْ أنْهَهُنَّ عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ فَمَعَنَ أَتِمُوا الْحَجْ أي أنهُ على سبيل الْكَمَالِ وقور الحج كله إذا مرت سرنا فقفنا في المسجد الحرام. قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فيه دليل يعني من فوائد هذه الآية وجوب إتمام الحج والعمرة وجوب إتمام الحج والعمرة ووظاهر الآية أنه لا فرق بين الواجب منهما وغير الواجب ووجهه وجهه هذا الظاهر العموم أتم الحد ولم يقل الفريضة سيكون شامل للفريضة والنافذة ويؤيده أن هذه الآية قبل فرض الحج لأن الحج إنما فرر في السنة التاسعة أو العاشرة في قوله تعالى ها والله على الناس حج البيت من استطاعها لها سبيل وهي نزلت في سنة التسف السنة التي يسميها العلماء سنة الوفود ومن فوائد الآلات الكريمة أن العمرة والحج سوى في وجوب إتمامهما بقول الحج والعمرة ومن فوائدها أنه لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج والعمرة لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج والعمر فلو أن أحدا استناب شخصا في أن يطوف عنه أو أن يسعى عنه أو أن يقف عنه بعرفه أو أن يقف عنه بمزدلفة أو أن يرمي عنه الجمار أو أن يبيت بمنى، فإنه حرام لماذا لأن الأمر بالإتمام للوتوب الأمر بالإتمام للوتوب فيكون يكون في ذلك رد لقول من قال من أهل العلم إنه تجوز الاستنابة في نفل الحج وفي بعضه في نفل الحج وفي بعضه أما الاستنابة في نفل الحج فهذا له كلام موضوع آخر لكن وفي بعضه يستنيب في بعض نفل الحج هذه الآية ترد عليه ومن فوائد الآية الكريمة بيان أو الحذر مما يفعله بعض الناس الآن في التساغل في رمي جمرات حيث إنهم يوكلوا يجد الرجل النشيط نسيت او المراه النشيطه توكل غير من جمراتها عنه وهذا خطأ خلاف هذا الامر واذا وكلت فان التوكيل يقع باطلا ولا يصح وكذلك اذا وكل الرجل القادم لانه خلاق ما امره الله عز وجل وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد أي مرجود على صاحبه فيكون فيه الحذر في هذه الآية الحذر أو التحذير مما يتهاون به بعض الناس في رمي مار فإن قال قائل إذا كانت المرأة كبيرة السن ويشق عليها الرمي بعض الشيء أو الرجل كبير السن يشق عليه الرمي بعض الشيء فهل يجوز أن يوكل؟ نقول إذا كان يشق عليه الرمي لذاته فإن له أن يوكل وإن كان يشق عليه الرمي من أجل الزحام فإنه يؤخر ولا ولا يوكل والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لسودة بنت زمع أن توكل فالأمرها أن تخرج من مزدلفة وترمي قبل حطمت الناس واضح؟ ولو كان التوكيل جائزا لمشقة الزحام يمكن رسول عليه الصلاة والسلام يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة مزدلفة وتدرك صلاة فجر فيها وتدرك القيامة للدعاء بعد الصلاة ولا تحرم من هذه الأفعال فلما أذن لها في أن تدفع بالأيذ علم بأن الاستنابع في الرمي في هذا الأمر لا يجوز وكذلك لو كان جائزا لعدنا للرعاة أن يوكل ولم يأذن لهم بأن يرموا يوما ويدعوا يوما طيف إن قال قائم ما دليلكم على جواز الاستنابة عند العذر قلنا ان الدليل في هذا ليس كذاك القوم ما هناك دليل بين فيه دليل وفي قياس الدليل حديث جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه لكن هذا الحديث ضعيف فيها العشد بن سوار وهو ضعيف لكن أهل العلم استأنسوا به واستدلوا به وأما القياس فقالوا إذا جازت الاستنابة في النسخ كله ففي بعضه أولا والاستنابة في النسخ كله عند العذر ثابتة أو لا ثابتة لكن أيضا هذا القياس فيه نظر كما أن الدليل فيه نظر الدليل من حيث ضعف الاستنابة والقياس هو أن يقال هناك فرق بين من شرع في العبادة وتلبس بها وبين من لم يشرع. فمن تلبس بها لزمته بنفسه، ومن لم يشرع فيها جاز عن السناب في محل الاستنابة. فبينهما فرق. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أنه إذا عجز عن رمي لا لا بنفسه ولا محمولا فإنه يسقط عنه يسقط عنه كسائر الواجبات يسقط عنه إلى غير بدل لقوله تعالى فاتقوا الله ما استضعتم لكن عند لأهل العلم أنه يوكل ومن فوائد الآيات الكريمة وجود الإخلاص لله من أين توخذ؟ من قوله لله يعني أتموها لله لا لغيره لا ترأوا في ذلك جاها ولا رتبة ولا تناء من الناس وإنما تتمونها لله ومن فوائد الآيات الكريمة أن الحج والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب إتمام نفلهما من أين تؤخر يا حسين وأتنى <تصفيق> من قول واتم والأمر, والأمر للوجوب ويدل على أنه الوجوب ما قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أما غيرهما من العبادات فإن النفل لا يجب إتمامه النفل لا يجب إتمامه وقد سبق الكلام في ذلك ومن فوائد الكريمة أنه إذا أحصر الإنسان عن إتمامهما فله أن يتحلل فله أن يتحلل نعم ولكن عليه الهدي لقوله فإن أحصرتم فما استيصر من الهدي ومن فوائدها أن ظاهرها شمول الإحصار لكل ما نمنع إتمام النسك كل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يجوز فيه يجوز التحلل به وعليه الحد أطلب أنكم أما الإحصار بالعدو فأظننه محل محل إجماع أنه إذا أُحصَر بعدو منعه من إتمام الحج أو العمرة فإنه يتحلل بالنص والإجماع. النص ما ما هو تحلل رسول الله صلى عليه وسلم في الحديث والإجماع لا نعلم في هذا مخالفة. وأما الحصر بغير عدو مثل عيسى من <تصفيق> يصيبه مرض نعم مرض أو كسون أو ضيع نفقه أو ما أشبه ذلك مما لا يستطيع معه إثمام الحد والعمرة فإن العلماء اختلفوا في ذلك ومنهم من قال إنه لا تحل وأنه يبقى محرما حتى يزول المان ومنهم من قال إنه يتحلل، فالحصل بعده حجة الأولين أن الله تعالى قال فإن أحصرتم والآية نزلت في شأن قضية الفديب وهم قد احصروا بعدو فيكون الحص هنا خاصا بالعدو دليل آخر يقولون لأن قباعة بنت الزبير لما جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنها شاكية مريرة وهي ترئي الحج قال لها حج واشترئي فلو كان فلو كان المرض أو كان الإحصار المرض مبيح للتحلل محتاجة إلى أن تشتري. إذا كانت تسعة تدخل النصف وإذا عجزت إذا عجزت تحلل. إذا عجزت تحلل. وأجاب القائلون بأن الحصر عام لحصر العدو وغيره. بأن الآية عام، فإن أحصرواهم مطلقة، مهامة مطلقة، ما قيد بحص العدو، والعبرة في عموم اللف لا بخصوص, بخصوص السبب، هذا دليل، العموم في الآية، دليل آخر تعليم هو أن العلة في جواز التحلل بحص العدو ما هي العلة؟ عدم القدرة على اتمام النسل وهذا حاصل بالحصر بغير العدو حاصل في الحصر بغير العدو والشرع لا يفرق بين المنتماثلين شرع لا يفرق بين المنتماثلين وأجاب عن حديث وباع بأنهم يقول بأن يقال إن الفائدة من حديث الضبع أنها إذا حصل مرض يمنعها من إتمام نسك فإنها تتحلل بلا شيء وأما إذا لم تشترط فإنها لا تتحلل إلا بدم إلا بدم وحينئذ يظهر فائدة الاشتراك من خاف أن يعوقه مرض أو نحوه عن إتمام نسك وش الفائدة أنه يجب عليه الهدي لأنه تحلل بهذا الحصر والصواب هو هذا أن الحصار يكون بالعدو وبغيره طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الهدي على من أحصر لقوله فما السيسر من الهدي ومن فوائدها أن من تعذر أو تعسر عليه هذه فلا شيء عليه. وش دليل؟ لقوله فمن سأسر من هذه ولم يقل فمن لم يجد فعليه كذب وقال بعض أهل العلم إنه إذا لم يجد شيئا صام عشرة أيام قياسا على إيش؟ تنطل. على هذه التمتع، قياسنا على هذه التمتع، والصواب أنه أن هذا القياس ليس بسخف، لأن الآية واحدة، وذكرت حكم ذكر الله فيها حكم التمتع، الهدي ثم الصيام، وهنا ما ذكر إلا الهدي وإذا كنتم تقولون إن كفارة القتل ليس فيها إلا العتق ثم ثم الصيام وليس فيها إطعام ولم تقيسها على كفارة الظهر، عتق فصيام فيها إطعام فهذه مثلها بل هذه أولى لأن, لأن آية القتل وآية الظهر كل واحدة من فصل عن أخرى لكن هنا الآية واحدة ففرق الله تعالى بين هذا وهاج أوجب في هذا الصيام ولم يوجب في هذا صياما فدل ذلك على أنه لو على أن الصيام لا يجب على المحصر إذا لم يجِ الهذب واضح طيب لم يذكر في الآية وجوب الحلق نعم لم يذكر في الآية وجوب الح الحلق لكن وجوب الحلق تبت في السنة تبت بالسنة وعلى هذا فيجب على المحصر إيش أن يحدق يجب عليه أن يحدق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وغاضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه ولا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لترك المستحب بل لا يغضب إلا لترك واجب وعلى هذا فاجب على المحصر أن يحدث بذلالة السنة والقرآن سكت عنه ومن فوائد الآية الكريمة أن المحصر لا يجب عليه القضاء لا يجب عليه القضاء من أين تأخذ؟ لأن الله لم يذكر على المحصر إلا وجوب الهدي فلو كان قضاء واجبا كان لذكره الله عز وجل طيب فإن قال قائل هل هذا يشمل الفريضة والنافلة يعني من يشمل من حصر في فريضة ومن حصر في نافلة نعم قلنا نعم يشمل الفريضة والنافلة لكن الفريضة إذا حصر عن اتمامها يلزمه قضاؤها يلزمه فعلها فيما ذا في الخطاب الأول في الخطاب الأول لا على أن بدل عن هذه التي وحسر عنها أطباء فمثلا الرجل سرع في حج الحريرة ثم احصر عن اتمامه تحلل ذبح الهدي وتحلل يجب عليه حج ولا لا يجب الحج عليه على أنه قضاء، لا، لا، يجب الحج عليه على أنه مخاطب به في أصل، في أصل، الحج عليه إنما هو الخطاب، ها، الخطاب الأول لا على أنه بدل عما أُحصَر عن إثماره، فإن قال قائل كيف تقولون إنه لا القضاء في النفل؟ وقد سميت العمرة التي وقعت في السنة السابعة سميت بماذا عمرة القضاء عمرة القضاء وتسميتها بهذا تلي على أنها قضاء فالجواب أن يقال لم تسمى عمرة القضاء لأن الناس قضوها ولكنها عمرة القضاء من المقاضات فإن نفس الكتاب الذي كتب بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش هذا ما قاضى عليه هذا ما, ما قاضى عليه فالمعنى عمرته القضاء من بابيش المقاضى يعني المصالحة التي وقعت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش على هذا أن الذين أتوا بالعمرة في السنة التالية ليس كلهم الذين سابقة، ما هم ما هم كلهم الذين حصر. فتلا هذا على عدم وجوب القضاء وهو الصحيح. أن من حصر عن إتمام النسك وكان قد أبدل خريطة فإنه لا قضاء عليه. واضح. فإن قال قائل ليس الله تعالى قد أمر بإتمامه. وأتم. فإذا لم يحصل إتمام وجب القضاء قلنا إنما أمر الله بالإتمام وجعل كفارة ذلك الإتمام كفارة ذلك. كفارة ذلك الإتمام واش جعلهم الهدي الهدي الهدي فيكون الهدي مبرع للدمة مسقطا للأمر بالإتمام ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون هذا الهدي مما يصح أن يهدأ بأن يكون بالغ السن سالما من العيو المانعة في الإجزاء نعم لقوله تعالى من الهدي والهناء للعهد أي العهود الذهن. ها؟ الذهن. الذهن الحدي المعلوم عندكم وهو الذي قال في الرسول عليه السلام لا تذبخوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم تذبخوا جلعة من الضأل ثم قال الله عز وجل وَرَا تَحْلِغُ حتى حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِبُ هل يؤكل من هذا الدم؟ من هذا الهدي ولا ما ها؟ يؤكل؟ يؤكل كل شيء فيه فما سيصر فهو يؤكل وأما ما فيه فعليه فإنه لا يؤكل <تصفيق> جزاء الصيد لا يؤكل الله فجة الأداء لا يؤكل لأنها جاءتها كفار أما ما سيصر من هذه هنا وفي التمتع فإنه يؤكل ويؤكل قال وولا تحدق رؤوسهم حتى براع الى إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم حلق الرأس على المحرم بقوله ولا تحلق رؤوسكم وهل النهي عام لكل رأس أو للرأس ولبعضه ها؟ للرأس ولبعضه ها؟ يعني إذا لو حلق بعضه آه وقع في الإثم ولا لا نعم, نعم، وقع في الإثم لأن سبق لنا أن النهي يتناول جميع أجزاء المنهي عنه فإذا قلت لك لا تأكل هذه قطعة وأكلت منها مثال أو لا ما مثال طيب لكن كذلك لا تحلق رؤوسكم يشمل الحلق حلق الرأس كله أو بعضه لا تحلق رغوزا وقوله إذا فاستفاد من تحريم حلق الرأس على المحرم. وهل يستفاد من تحريم حلق شعر غير الرأس لا لا ما يستفاد إن الله خص النهي في حلق الرأس فقط، ومشارب، والأبط، والعانة، الساق، والذراع، فلا يسقون في ذاته كذي، لأنه ليس من الرأس. وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر. دورة الظاهر قال ما ما يحرم على الإنسان أن يحلق شيئا من شعره إلا الرأس، لأن الله خص ذات حدوق رؤوس ولكن أكتر أهل العلم ألحقوا به شعر بقية البدن ألحقوا به شعر بقية البدن وقالوا إنه يحرم على المحرم أن يحلق أي شعر من بدنه حتى حتى, حتى حلق العانى ونطفة الإبض حلق الساق حلق الذراع حرام عليه القياس وجهه أو العلة الجامعة أن كل منها شعر ان كل منها شعر فيلحق هذا بهذا ولكن لمن قال بتخصيصه بالرأس ان يمنع هذا القياس ويقول هذا القياس غير صحيح لانه انما نهي عن حلق شعر الرأس لتعلق النسك به قوله لأن حلقا الرأس نسك فلو حلقه المحرم ثم وصل إلى التحلل هل يبقى عنده شعب يحلقه أو يقصر منه لا، فلهذا نهي عنه أما بقية الشعور فلا تعلق لها المسك فيكون هنا القياس غير صحيح لوجود الفارق بين المقيس والما عليه. طيب على أغافر. هل تلحق بشعر الرأس؟ هم؟ لا. ما ما ستحم. على أظافر الله بشعر، ولاه في الرأس أيضاً. فهي أبعد من الحق شعر بقية البدين. يعني الحق الأظ الأظافر بشعر الرأس. أضعف من الحق إيش شعر بقية البدن وجه الضعف أنها ليست من نوع الشعر ليست من نوع الشعر صحيح أننا تشبه الشعر من حيث أنها جزء منفصل لكنها لا لا تشبه ليست من نوع الشعر ولذلك من لم يرى تحريب حلق شعر بقية البدن وإنه لا يرى وش ترى تحريم فصل أظافر من باب أولى ولكن جمهور أهل العلم على أن حلق الأظ على أن تطليم الأظافر محرة قياسا على تحريم شعر الرأس حلق شعر رأس وش العلة يقول لما في ذلك من الترفؤ لما في ذلك من الترف والتلعيم نعم ولكن هذا القياس أو هذه العلة عند التأمل غير واضح السبب أن العرب في زمنهم لا يترفهون بحق الرأس ألس كذلك بل الرفاهية عندهم هي في إبقاء الرأس وترجيله وتسليحه ودهبه به. ولهذا ليس من المعتاد عندهم أن يترفعهم بحلق شعر الرأس فليست العلة إذن في حلق شعر الرأس الترفق ثانيا أن العلة لا بد أن تضطرد في جميع معلولاتها وإلا كانت باطلة وهذه العلة لا تضطرد بدليل أن الإنسان لو هو محرم فتنظر تغسل وأزال الوسخ عنه ولا بس احراما جديد غير الذي أحرام به هل يكون مترقبا <تصفيق> يكون مترقبا وهل هذا حرام لا ليس حرام ليس بحرام, بحرام؟ فعللنا في الحقيقه ما هي ظاهره في هذه يعني المساله اي ان الحاق الاظافر والحاق بقيه شعر الجسم بشعر الراس ليس بظاهره ولكن نظر الى ان عليها جمهور اهل العلم لا بأس أن يقال للناس أتركوها احتياطا سكوة احتياطا مراعاة لقول الجمهور نعم طيب وقوله لا تحلقوا رؤوسك لا بد أن يكون هناك مسمى للحلق. فلو أخذ الإنسان شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات من رأسه فهل يقال إنه حلق ما يقال أنه حلق <تصفيق> لا يقال أنه حلق وهذه المسألة مما تنازع فيه أهل العلم فقال بعضهم إذا أخذ شعرة من رأسه شعر وحد فقد حلق فعليه فدية لكن فدية أطعام مسكين وإن أخذ شعرتين فأطعام مسكينين وإن أخذ ثلاث شعرات فدم أو إطعام ستة مسافين لكل مسلم أو وقال بعض العلماء إن الحكم يتعلق بربع الرأس بربع الرأس نعم، فإن حلق دون ربع فلا شيء فلا شيء عليه. وهذا لا شك أنه متحفف ما عرفناه. فلا يكون صحيحاً بل هو ضعيف وقال آخرون يتعلق تتعلق الفدية بما يماط به الأذى بما يماط به الأذى ومعنى يماط يعني يزال أي بما يحصل به إزالة الأذى وهذا لا يكون إلا بجزء كبير من الرأس إلا بجزء كبير من الرأس وأعلل ذلك قال لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية فجل هذا على أن المحرم الذي تتعلق به هو هو ما يماط به الأدى وهذا مذهب مالك وهو صحيح من حيث إن الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأدى صحيح أن من حيث إن الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأدا فقط لكنه غير صحيح من حيث إن التحريم يتعلق بما يماط به الأدا فقط فالتحريم يتعلق بما يسمى حلقا والفدية تتعلق بما يماط به الأدا فإن قال قائل مش هذا لا تقرير غير معروف هذا غير معروف فأين دليلك على هذا التفسير؟ العلماء ما قالوا هذا الكلام نقول دليلنا على هذا التقسيم الآية الكريمة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهد محل هذا العام لكل حلق لا لا. كل ما يسمى حلق ما يسمى حلقا فإنه منهي من عند هذه الآية ثم قال فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأس ففتيا فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقا يزول به <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> الأدى بقوله أو به أدى إذا قدرنا إنسان رأسه يؤذيه يؤذيه لهوام وحلق له مقدار سنتيمتر يزول به الأدى ولا لا <تصفيق> ما يزول به الأدى والله إنما أوجب الفدية في حلق ما يزول به الأدى ويجل لذلك أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد احتجم وهو محرم في يافوخ في آل رأس تجم وهو محرم ومعلوم أن حجامة تحتاج لا حلق الشعر الذي يكون به الآلة آلة الحجامة ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أنه ابتدع ما نقل أنه ابتدع إذن لذلك على أن الحلق محرم وأما ما تتعلق به الفدية فهو ما يماط به الأذى فيكون في هذا القول موافقة للجمهور وموافقة للإمام مالك موافقة للجمهور في ماذا في تحريم ما يسمى حلق وموافق وموافقة للإمام مالك في لا تجب الفدية إلا فيما يزال به الأذى من يزال به الأذى نعم و من الآية الكريمة ولا تحلق رؤوسكم أن حلق الرقبة جائز ولا لا جائز إلا على قول من يرى الحق تقية شعر البدن بحلق الرأس وقوله ولا تحلق روسكم حتى يبلغ الهدي محلهم حتى يبلغ الهدي محله يبلغ يصل أظن شرحناه يستفار من هذه الآية الكريمة أنه لا جل الحلق إلا بعد النحر بقوله حتى يبلغ الهدي محله إلا بعد النحر وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم إني لبكت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر وقالوا من ساق الهدي فإنه لا يحلق حتى إيش يحل فلا يحلق حتى ينحر وقالوا حتى يبلغ الهدي ومحله وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الآيات الكريمة وعنده فهل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال فلا أحل فلا أحل حتى أنحر فلا أحل حتى أنحر طيب وهذا صحيح لولا ورود الأحاديث بجواز الحلق قبل النحر صل ركتين صلي رفعتين فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرق وعلى هذا فتكون ظاهر الآية الكريمة وقت العلو المتى يوم العيد وليس منع حتى يذبح فللمانع حتى يصل إلى زمانه ومكانه نعم، لكن هذا التأويل لا يتأتى الحديث فلا أحله نعم حتى أنهى أو أولا ولا تخلق رواصة من شيء نعم كتابه ولا واللذات يعني لا الإحصار ولا آم أو... لا أظن أنه مستقل أظن مستقل ت طيب نعم أرى لا الجمهور الجمهور قالوا لأن فيديا معناه إن هذا بدون كلهم نعم طيب ما اللي دونه ما ي... ما لا يمر اللي لا ما يمر ماذا؟ معناه ما في لا في أم ولا تحلق غروض كيف تتخيل؟ إنما قد يكون الأذن خلص التوبة ولا تموت أول فإذا أمنتم شرط، فمن تمتع بالعمرة شرط آخر، وهذا الشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول، فمن فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيسأى من الحج فيكون الجواب الشرط الأول جملة جواب جملة الشرط الثاني وجوابه وتقدم المعنى فمن تمتع بالعمر الحج أي فمن تمتع بمحظورات الإحرام بالعمرة أي بسببها وللك أن المحرم إذا أحصل الحج فالأصل أن يحرم بالحج ويبقى محرما إلى أن يحل يوم العيد لكن إذا جعلها عمره فتمتع بها إلى الحج فعليه الهدي فعليه ما سيسر من الهدي شكرا لله على نعمة التحلل شكرا لله تعالى على نعمة التحلل لأنه في المدة التي بين انتهاء العمرة وابتداء الحج لولا هذه العمرة فكان محرما ممنوعا من ممنوعا مما يحرم في الإحرام أو ممنوعا بما يحرم في الاحرام ولكن هذه العمره حلت له هذه المحظورات فكان من شكر نعمة الله عليه أن يقوم بذبح الهدي ولهذا قال فما السيسر من الهدي أي فعليه ما وعلى هذا فيكون ما اسما موصولا في محل رفع مبترع والخبر محذوب تقدير فعليهما ما سيسر من الهدي أي ما سيسر وسهل والهدي كما سبق المراد به الهدي الشرعي فأل للعهد الذهني والهدي الشرعي هو ما بلغ السن المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء نعم مثل الآن معروف سنة هذه معروف بأن في الشارع كيف نطلب هذه ما تيسر <تصفيق> منه هو ما منه وما يتغير إيه نعم ما تيسر منه لأنه بعضه غالي وبعضه رخيص والإنسان قد يكون معه دراهم يدرك بها الغالي وتراهم يدرك بها الغالي فعليه ما تيسر ما تيسر من هذه قال فمن لم يجد هذا شرح فاستناع على كلامكم قولا فمن لم يجد فمن لم يجد قولوا فمن لم يجد المفعول محذوه وهي من وجد الشيء يجده إذا أدركه والمفعول محذوه والفائدة من حذفه العموم أي فمن لم يجد الهدي أو ثمن الهدي لأن الإنسان قد يجد ثمن الهدي ولكن لا تجلب في الأسواق هدايا وربما تجلب في الأسواق الهدايا ولكن ليس عنده ليس عنده دراهم يشتري بها ولهذا حذف المفهول به أي فمن لم يجد هديا أو ثمنه فصيام ثلاثة أيام أي فعليه الصيام أو فالواجب صيامه وان قلنا ان التغطير فعليه الصيام اعربنا صيام على انها مبتدأ والخبر محذوف اي فعليه الصيام وان قلنا فالواجب الصيام اعربنا صيام على انها خبر مبتدى محذوف والمبتدأ محذوف صيام ثلاثة ايام في الحد ثلاثة ايام في الحد وسبعة درجات قوله تعالى في الحج أي في سفر الحج فيشمل ما إذا صامها بعد إحرامه بالعمرة وقبل إحرامه بالحج فلو أن الرجل ذهب متمتعا إلى مكة في أول شهر ذي القعدة وهو يعرف من نفسه أنه ما عنده مال وأراد أن يصوم الثلاثة الأيام بعد أن حل من العمرة في ذو القاعدة جائز نعم جائز لأنه الآن في سفر الحد وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة نعم في الحد دخلت العمرة في الحد ولأن العمرة أحد السببين الموجبين للهدي بل هي السبب الوحيد يواقع وتقديم الشيء قبل سببه بعد سببه وقبل وجوبه جائز ولا لا جائز على القاعدة التي عرفناها في قواعد دب الرجل تمام إذن في الحج أنا فيها ثلاث توجيهات أولا في الحج أي في سفر الحج فترخل فيها العمره ولا لا ترخل ثانيا نقول في الحج لو فرض في الحج أي في أفعال الحج لكانت العمرة منه عند قول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج فيجوز أن نصومها بعد العمرة قبل الدخول في أفعال الحج شيء ثالث نقول العمرة أحد السببين بل قد نقول هي السبب الأوحد لإجاب الهدي لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة فجعل العمرة هي السبب في وجوب الهدي وتقديم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز ولا جائز, جائز. كاليمير تقدمها قبل أن تحنى تقدم كفارتها قبل أن تحنى إذن يجوز أن يصومها من يوم يحرم بالعمرة التي نوا بها التمتل ولهذا قال فصيام ثلاثة أيام في الحج ويجوز أن نصومها في أيام التشريق. كذا؟ نعم لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن نصمنا إلا لمن لم يجد الهدي لم يرخص والصحابة إذا قال رخص أو رخص أو ما أشبه ذلك فهذا القول في حكم الرفع في حكم الرفع طيب وأيضا ثلاثة أيام, يأ... أيام تشريط كلها حد وش فيها من الحد فيها المبيت فيها الرمي فهي داخلة في قوله تعالى ثلاثة أيام في الحد نعم لو واحدة أخر الهدي شخص أخر الهدي الا ايام الاخيرة من ايام التشريع ثم تعذر عليه ما حصل هذا متى يصوم يصوم وقت التعذر ولو بعد ان تمضي ايام التشريع لانه معذور لكن لازم انه في مكة يصوم ولا لا ما هو بلازم لو خرج ما يصوم لونه في سفر نعم. طيب يمكن غلق المدة وما وصل وصلها او يصلها لو وصلها دو قبل اتلقى مهنا قوله في الحجم هذا معذور هذا تأخيره معذور وما يجوز نجوز أنه يأخر عن يام التشريع محرم لكنه معذور في هذه الحالة التي قلت نعم. يعني كان معه دراهم يظن أنه يلقى يظن أنه يلقى ولكن ما لقيت إما عدمت الهدايا أو أنه صارت غالية مرتفعة وكل يوم يقول لعل يجد اليوم ولكن مثل هذه الحالة ما ينبغي إنه يفعل. ينبغي أنه يعرف أنه يوم العيد ما وجدت الشيئاً يصوم من وهو إذا وجد وهو صائم جاز أن ينتقل إلى الهدي ولو بعد ان صائم ما يضر؟ نعم ها؟ ها؟ نعم نعم الدين نهمها أنها الحد والله يقول في الحد يجوز لو إيه ما قلنا إذا العمره من الحد قبل, قبل عمره قبل عمره ما يجوز بعد الإحرام يجوز لأنه تلبس بالعمره فقد دخل فيها فصح أنه قال الحج أنه قبل إحرامه بالعمره فلا يجوز ما يجوز بعد أيام التشريط ما يجوز ما صال يومين من أيام التشريط أنه ودف سلامه فلو الحق في أن يترك الصيام ويشتري الهدي لأنه هو الأصل لا ما يأذن لا يأذن فصيام ثلاثة ايام في الحج مع أن الأسئلة هذه يا إخواني ترى الأسئلة هذه مين بتناقش الآن هذه غير محلها متى نناقش هذه في وقت الفوائد فوائد الفوائد ممنوع الفوائد ممنوع ممنوع ما دمنا نتلقاها لكن إذا انتهت يمكن تسأل طيب أنا كل حال فما السلسل من هذه فمن لم يجِ الفصيام ثلاثة أيام في الحج كلمة صيام ثلاثة أطلق الله فيها فيشمل ما إذا كانت متابعة أو غير متابعة وسبعة إذا رجعتهم يعني وصيام سبعة إذا رجعتم رجعتم قال بعض العلماء رجعتم إلى أهليكم وعلى هذا فلو صامها في لمك ما أجزا وقال آخرون المراد إذا رجعتم أي من الحج لأن النقال سيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يعني من الحج إذا رجعتم يعني من الحج فمن نظر إلى كلمة رجع رجح أن المراد رجعتم إلى أهلكم لا سيما وأنه قد ورد في صحيح البخاري من حديثنا عباس وسبعة إذا رجع إلى أهله صبي هذا رجع إلى وتكون الحكمة في أن الله تعالى أخرها إلى الرجوع للأهل، لأنه لا ينبغي أن يصوم الإنسان وهو مسافر، فلو أُلزَم بأن يصوم وهو مسافر، لكان في ذلك مشق عليه، ويكون تقيدها بالرجوع لا من باب الإلزام، ولكن من باب إيش؟ من باب الرصّة والتسهيب، من باب الرصّة والتسهيل وأنه لو صام فلا حرج. وإذا نظرنا إلى قوله ثلاثة أم في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج لأنه قبلها في الحج أي إذا رجعتم من الحج فيشمل الصيام في مكة بعد انتهاء أيام التشريق و ربما يؤيد هذا أن الله عز وجل إنما قال استيومة ثلاثة أيام في الحج وسبعة إن إذا رجعتم ولم يقل إذا أنهيتم نسك لأن الخروج إلى الحج الخروج إلى الحج سفر والدليل على أنه سفر أن أهل مكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صلوا يا ركعتين كانوا يقصرون ويجمعون شكور المراد إذا من الحج لأنه سفر نعم قال الله تعالى تلك عشرة كاملة تلك المشار إليه الأيام التي أمرنا بصيامها أي تلك الأيام الثلاثة والسبعة عشرة كاملة طيب قوله تلك عشرة وقوله كاملة نحن نعلم أن القرآن الكريم ما في شيء حشو أبدا ما فيه كلمة إلا ولها معنى فكلمة تلك عشرة كاملة قد يقول هذا مفهوم ثلاثة أيام سبعة عشرة. مفهوم فلماذا قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة مع أن نعلم من القرآن في أعلى ما يكون من البلاغ. نقول حكمة في هذا لأنه لما فرق بين الثلاثة والسبعة قال ثلاثة بالحج الحج وسبعة إذا رجعتهم فقد يتوهم واهم أنها بتفرقها صار كل واحد منها إيش منفردا عن الآخر ولأ مثلا مثله صمت أيام قبل شهرين هو نص يوم سبعة ما يقال صمت لأنه مفصل بعض عن بعض وهنا وإذا رجعتم ولسهما في زمن السبع السابق قد يكون بين الحج وبين الرجوع شهرين ثلاثة أربعة إلى ستة أشهر فقال الله تلك عشرة لألا يتوهم توهم أنه مع تفرقها لا يضم بعضها إلى بعض بل تتجزأ فقال تلك عشرة طيب إذن تلك عشرة ما الفائدة من قوله كامل ألا يكفي أن يقول عشرة فنقول لأنه قد يتوهم أيضا متوهم أن العشرة المتفرقة أن هذه العشرة المتفرقة يكون فيها نقص بسبب إيش بسبب التفريق يكون فيها نقص بسبب التفريق فقال الله تعالى كاملة حتى لا توهم واحم أنها لتفرقها تكون ناقصة فتبين بهذا الحكمة العظيمة في قوله تلك عشرة كاملة وقال بعض العلماء إنه قالت تلك عشرة كاملة يعني كاملة في الإجزاء عن الهدي وأنكم إذا عدمتم الهدي وصمتم هذه الأيام فقد أتيتم بالهدي كاملا كان معتيهم بهدي كامل السلام ولكن المعنى الأول أوضح. من الأول هو الأول. قالتلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن ذلك. المشار إليه الحكم المستفاد مما سبق. أي ذلك الحكم لمن لم يكن أي ثابت لمن لم يكن أهله. حاضر المسجد الحرام قوله على لمن لم يكن أهله أهله من المراد بهم قيل المراد به نفسه لمن لم يكن أهله أي نفسه أي لمن لم يكن حاضرا المسجد الحرام وقيل المراد بالأهل سكنهم الذين يسكنوا إليهم من زوجة وأب وأم, وأم وأولاد وما أشبه ذلك يقول معنا ذلك لمن لم يكن سكنه حاضر المسجد الحرام وهذا أصح لأن التعبير بالأهل عن النفس بعيد بعيد ولكن أهله يعني الذي يسكن إليهم من زوجة وأم وأبن وأولاد هذا هو الواقع وقوله حاضر المسجد الحرام عن بالمسجد الحرام مسجد مكة والحرام صفة مشبهة الحرام صفة مشبهة بمعنى ذي الحرمة بمعنى ذي الحرمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم نعم كحرمتها بالأمس فمعنى الحرام نقول هي من حيث العربية صفة مشبهة بمعنى ها بمعنى ذي بمعنى الحرم. الحرام يعني ذي الحرمة وحرمة المسجد الحرام معروفة من وجوه كثيرة ليس هذا مضاع ذكرها من المراد بحاضري المسجد الحرام حاضري المسجد الحرام روي عن عباس وجماعة من والخلف أن المراد بحاضر المسجد الحرام أهل الحرم أهل الحرم يعني ما أدخلت الأميال نعم ما أدخلت الأميال فمن كان خارج الحرم فليس من حاضر المسجد الحرام وقيل حاضر المسجد الحرام أهل المواقيت ومن دونه وعلى هذا فأهل بدر من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون مواقف وأهل جدة من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون مواقف وقيل حاضر المسجد الحرام أهل مكة ومن بينهم وبين مكة دون المسافة دون مسافة القصر وهي يومان وعلى هذا فأهل جدة وأهل بدر ليسوا من حاضر المساحة، وأهل حدة على هذا القول، على حدة حدة بالدة دون دون جدة، يكونون على هذا القول من حاضر المساحة، لأنهم دول المساحة، أهل الشرائع إيه مسابت يومية على على المدح. تجد <تصفيق> يومين عن مكه ما شاء الله على مع في الجبل طيب اهل الشرائع ها من هذا المسيحاء ولكن الاقرب القول الاول ان حاضر المسجد الحرام هم اهل الحرم هم حاضرون وام من كان من راي الحرم فيس من حاضري بل هم من محل آخر وهذا هو الذي ينضبط فعلى هذا إذا تمتع أهل جدة عليهم الهدي ولا لا, لا. على هذا القول عليهم الهدي إذا تمتع أهل الشرايع فعليهم الهدي أما أهل مكة ومن كان داخل الأميال فليس عليهم الهدي فلو فرد أن أحد من الناس محاد لمزدلفه. وآتى بعمرة يكون متمتعا لا, لا. لأنه أنا من حاضر المسجد الحرام كل ما أدخلت الأميال فهو من حاضر المسجد الحرام وليس وليس له متعة ليس له متعة إن من متعة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام طيب فإن كان شخص في مكة للدراسة يدرس لكن وطنه في الرياض أو في المدينة مثلا وتمتع عليه الهدي عليه الهدي عليها طيب هو أكثر وقت في مكة لكن أهله ليسوا حاضر المزحران أهله ليسوا حاضر المزحران وإقامته في مكة ليست إقامة استيطان والمراد أن يكون مستوطنا في مكة طيب إذا كان له مقران في الطائف وفي مكة في سكن يعني هو من أهل مكة وأهل الطائف في أيام القيض يروح للطائف يسكن وفي أيام غير القيض يكون في مكة هل هو من هذا المسجد الحرام؟ نعم نعم لا لا ما هو من هذا الناس الحرام بين بين هو الآن بين بين والله عز وجل يقول لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام للذي ليس أهله حاضر المسجد الحرام فهنا نقول إن نظرنا إلى مقره في الطائف قلنا ليس من حاضر المسجد الحرام وإن نظرنا إلى مقره في مكة قلنا هو من حاضر المسجد الحرام فنعتبر الأكثر إذا كان أكثر إقامته في الطائف نعم أليس من هذا المسجد الحرام وإن كان أكثر إقامته في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام نعم طيب القول الثاني يا شيخ مثل ذو الحليقة نعم ذو ذو الحليقة نعم يعني. من حاضر للناس هم فور. يقولون من كان دون المواقيت كذا. عبيرة، ظاهر. ألد المت... دون المواقيس معنها اللي في المينقات نفسه. ليس من مساف... <تصفيق> <تصفيق> هذا للناس في شيخ كم مسافة؟ هاه؟ مسافة كم؟ كم؟ أي الأعيال؟ أعيال مكة. لا تلاقى الأعيال العلامات. يسمونها أعيال. وتختلف. أقربها إلى مكة التنعيم أقربها إلى مكة التنعيم ولهذا الآن يقولون إن مكة تعدت التنعيم الآن فيه بيوت متصلة بمكة وراء التنعيم نعم يعني خرجت عن حد الحار مكة ومن جهة عرفه بعيدة جدا لأنها مزدرفة كلها من الحار ومن جهة جده إلى, إلى الحديب بعيدة يعني. نعم يذبحون بأسليم مكة وراء إيه والشئون يذبحون يذبحون هذي إيه والله فيها فيها نظر لأنه في الحقيقة هم من أهل مكة فقد يكون تبع لهم هم من أهل مكة صحيح مو من أهل حرم الآن لكنهم يعتبرون من أهل مكة والظاهر أنه لا شيء عليهم إيه وقال هذا من أهل مكة والآن من أهل مكة لكنه بي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ما يتصل ولا نصلح ولا شيء. لا واللي وضع الأميال منه يعني. اللي وضع الأميال اللي يقولون إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أمر الله. لذلك لمن يمكن أن هو حاضر المسجد الحرام واتقوا الله <تصفيق> الله تقدمت تأتي كثيرة معناه. اتخذوا وقاية من عذابه بفعل اوامره واجتناب نواهيه هذا احسن ما قيل في التقوى واجمع انها اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل اوامره واجتناب نواهيه وعلموا ان الله شديد العقاب الله أكبر بعد ان امر بالهدي فالامر بكل من سبق من المناسك أمر بتقوى وحذر من مخالفته فقال واعلموا اعلموا مثل كلمة انتبه انتبه فهي أشد من قوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال واعلموا يعني اعلموا علم يقين ينبني عليه الاعتقاد أن الله شديد العقاب شديد العقاب لمن لمن عصاه وخالف أمره ولم يقم بتقواه فإنه تعالى شديد العقاب وفي هذا تحذير بالغ من مخالفة أمن الله سبحانه وتعالى ثم قال الحج أشهر المعلومات الحج أشهر نعم هنا فيه إشكال لأن الحج أعمال والأشهر زمن نعم الحج أعمال والأشهر زمن فكيف يصح الإخبار بالزمن عن العمل لأن العمل قائم بالعبد والزمن ظرف ليس هو العمل نعم فلو قلت مثلا صلاة يوم صلاة يوم يصح هذا ولا لا أن تخبر بالصلاة عن اليوم باليوم عن الصلاة لا صلاة عمل واليوم زمن العمل الحج عمل والأشهر زمنه لو كانت العبارة الحج أشهر أشهرًا معلومات كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب علي من قبلكم لعلكم تتقون ما أياما معدودات فكما في إشكال لكن هنا قال الحج أشهر فعبر بالأشهر أو أخبر بالأشهر عن العمل قال بعضهم إنه على حذف مضاعف والتقدير الحج حج أشهر معلومات الحج حج أشهر يعني معلومات ولا يكون في غيرها ولا يكون في غيرها بخلاف العمر لأن العمر تكون في في كل و... في كل وقت وقيل إنها على تقدير مضاف ليس تقدير حج وإن الحج ذو أشهر معلومات الحج ذو أشهر معلومات فحرف المضاف وقيم المضاف إليه مقامة وهذا كثير باللغة العربية إنما على كل حال الحج أشهر يعني لا يكون الحج إلا في في أشهر معلومات وهي شوال وذو القاعدة وعشر من ذي الحجة عند أكثر هذه العلم وقيل الحجة كلها كل ذي الحجة عند آخر من هذه العلم وهو مذهب مالك وهو الصحيح لأن كلمة أشهر جمع وأقلهم، ها وأقله ثلاثة. هذا المعروف اللغة العربية. ولا يطلق على ش... على الجمع على اثنين أو على اثنين وبعض الثالث إلا بقرينة. إلا بقرينة. وهنا لا قرينة تدل على ذلك. لا قرينة تدل على ذلك. لأنهم إن جعلوا أعمال الحج في الشهرين والعشقيام يرد على هذا أشكال، ولا لا؟ نعم. متى يبدأ الحج؟ يبدأ الحج فعلا من من الثامن من, يوم من يوم الثامن، يوم. ما نخرج إلى الحج إلى مشاعر الحج إلى في يوم الثامن، وأيضاً ينتهي بالثالث عشر،, عشر. ما هو بالعشر، فلذلك كان القول الراجح أنه ثلاثة عشر، لأنه موافق للجامع، وفائدة. أنه لا يجوز تأخير أعمال الحج إلى ما بعد شهر للحج إلا لعذر. هذا الفائدة. لو أخرت طواف الإفاضة مثلا إلى شهر إلى شهر المحرم، وإنه هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه في أشهر الحج. والله يقول الحج أشهر. لا بد أن يقع في أشهر الحج. لو أخرت الحلق. إذا محرم فهذا لا يجوز لأنه تعدى أشهر الحج فالصواب أن الأشهر المعلومات هي شوال وذو القاعدة وذو الحجة القاعدة بالفتح أفصح والحجة بالكسر أفصح على العكس طيب هل هذه الأشهر من الأشهر الحرم؟ اثنان من اشهر الحرم وهما ذو القادة وذو الحجة وواحد ليس منهم وهو شوار رمضان شهر سياب شوال شهر حج ذو القادة شهر حج وحرم وذو الحجة حج حرم ومحرم حرم ويسبي حج إينا. ما يمكن أن موجه الآية بدون أفضل الحج نعم وظهر الآية أن الحج هو الأشهر نفسه ثم قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفع فمن فرض من اسم شرط وفرض فعل الشرط فيهن فيهن الضمير يعود إلى الأشر أشر الحج وقد أجمع العلماء في, هذه في هذا الضمير أن المراد بالكل البعض إذ لا يمكن أن يفرض الحج بعد ظهور الفجر من اليوم العاشر ما يمكن أو يمكن هل يمكن أن يفرض الإنسان الحج بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر من الحجة لا. ما يمكن لأنه فات. الحج عرفه ويكون بطلوع الفجر. إذا فمن فرض فيهن هذا ليس على على على عمومه ليس عاما لكل أشفور لأنه لا فرض للحج بعد بعد طلوع الفجر من يوم عرفة من اليوم العاشر. متى يكون الفرض؟ من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع الفجر بزمن يتمكن فيه من الوقوف بعرفة هذا اللي يمكن فرض الحاج فيه طيب فلا رفت جملة فلا رفت جواب الشرط فلا رفت أين خبر لا بل فيها قراءتان فيها فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق هذه قراءة قراءة أخرى فلا رفث ولا فسوق أما جدال فانها بالبناء على الفتح على الطرأة في القراءة في الكلمتين الاولين فلا رفث ولا فسوق وقراءة فلا رفثون ولا فسوق أما ولا جدال فهي بالفتح نعم فلا رافت أي فلا رافت منه، أو فلا رافت فيهم إن قلنا فلا رافت من، فالضمير يعود على الفارد وإن قلنا فيه فالضمير يعود على الحج فمن فرض فيه أن الحج فلا رافت فيه إذا في الحج أو فمن فرض فيه أن الحج فلا رافت منه أي من الفارض ولكن يؤيد الأول قوله ولا جدال في الحج لا ما على قراءة الفتح في الثلاثة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج طيب ما هو الرفث يقول العلماء إنه الجماع ومقدماته الجماع ومقدماته هذا الرفض مقدماته كاللمس والنظر وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام عقد النكاح وحرم أيضا خطبة النكاح يعني كل ما يمكن أن يوصل إلى الجماع فهو محرم في باب الحج باب الحج أعظم من باب الصيام باب الصيام يجوز فيه التقبيل ويجوز عقد النكاح وتجوز الخطبة خطبة النكاح لكن في الحج لا كل ما يتعلق بالنساء فإنه ممنوع والحكمة من ذلك أن القلب فارغا للمصلّين غفر كنا إنه جماعة، ها ومقدماته وكل ما يثيره، كل ما يثيره حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم عقد النكاح وحرم الخطب، خطبة المرأة، خطبة المرأة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث عثمان رضي الله عنه. قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب عرفتم إذن لا رفث الجماع ومقدماته ووسائله نعم جماع ومقدماته ووسائله الجماع معروف مقدماته كاللمس والتقبيل وما أشبه ذلك ووسائله كالعقد والخط وهل الكلام الذي يتعلق بالنكاح من ذلك أو لا؟ يحتمل أن يكون من ذلك كما لو تحدث الناس فيما بينهم بالجماع وما يتعلق به. ويحتمل أنه ليس من إلا بحظر النساء كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وقد أنشد بيتا فقيل له كيف تقول هذا وأنت محرم فقال إنما ذلك بحضرة النساء وذلك لأنه بحضرة النساء لا شك أن يتحرك الشهو أكثر مما إذا كانت النساء غائبة فذكر النكاح بدون حضور النساء هذا قد لا يكون داخل في قوله تعالى فلا وإن كان الأولاء تنزه منه لا سي من الشاب نعم وقوله ولا فسوق ما هو الفسوق قال بعضهم إن الفسوق هو الذبح لغير الله نعم هو دبح لغير الله لقوله تعالى أو فسطا فهل لغير الله به حتتوا بالكم وقال بعضهم بل الفسوق المحاصر الغيبة والنميمة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام سبب المسلم فسق وقتلاره الكفر وقال آخرون قال الفسوق كل معاص لقوله تعالى ولكن الله حبك إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم آه آه الكفر والفسق والعصيان وهذا قول أصح وقال آخرون إن المراد بالفسوق محظورات الإحرام فقط لأن الله قال لا رفث والنهو عن رفث خاص بالإحرام فلا فسوق يعني في تناول محورات الإحرام ولكنه تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه كلما كانت الآية الصالحة للعموم فهو فهو أولى فنقول المراد بالفسوق الذي نهى الله عنه في هذه الآية هو الخروج عن طاعة الله في أي معاصي من المعاصي، نعم، فيشمل في ذلك، يشمل ذلك، في أول مرتبة محظورات الإحرام، مثل حلق قطع، والطيب، تغطية الرأس، وما أشبه ذلك، لا يلبس القميص، ولا الثراويد، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفة، لا تقتل الصيدة، ها، وأنتم حوم، فهذا يدخل محضورات الأحرام يدخل فيه الغيبة ولا؟ ها؟ يدخل الغيبة يدخل الغش في البيع والشراء. يدخل الكذب يدخل النميمة يدخل الاستهزاب المسلمين يدخل الاحتطار المسلمين مثل أن ترى شيخا كبيرا أو عجوزا أو أحدا متعبا فتضحك منه أو تستهزئ ذلك. كل هذا داخل في قوله ولا فسو وقوله ولا جدال في الحد قوله ولا جدال نعم لا جدال في الحد لا جدال في الحد اختلف المفسرون في معنى قوله لا جدال في الحد هل المعنى لا جدال في احكامه او ان المراد بالجدال المنازعات والخصومات التي تقع بين الناس والصواب العموم صواب العموم سواء كان ذلك الجدال في أحكام الحج أو في غيره في أحكام الحج مثل ما يتنازع أهل الجاهلية يقول نحن حجنا أكمل من حجكم نحن وقفنا بعرفه وأنتم وقفتم وما أشبه ذلك نعم أو يجادل في أحكام الحج بأن هذا حرام أو هذا حلال أو ما أشبه هذا. ولا جدال أيضا منازعات بين الناس فيما بينهم وهذا أيضا وهذا يقع كثيرا في الحج. أولا اللي يحج يعرف النزاع وكثرت الخصومات. لو يقفون عند الماء أو عند الخباز ينتظرون الخبز نعم تجادل. يغلط واحد على الثاني اللي قبله فيحصل جدال. السيارات أيضا إذا تزاحمت حصل جدال. فالجدال في الحج من أكثر ما يكون ولهذا. خص الله تعالى النهي عن الجدال فيه فقال ولا جدال في <تصفيق> الحج والحكمة من ذلك هو أن الجدال يورد الانفعال النفسي والانشغال بهذا الجدال عن العبادة اللي هو فيها والجدال كما تعرفون ما يتوقف انشغال القلب فيه على وقت الجدال فقط وإنما ينسحب على ما بعده تجده يفكر ليتي قال نسيه حتى اني أعرف مو خليه يسكت نعم ليتي ضاربه على وجهه ليتي فعل كذا ليتي فعل كذا نعم فيبقى مع نفسه في صراع ويذهب عنه الخشوع الذي من اجله جاء ذلك اهله ووطنه وماله من عبادة الله عز وجل نعم ولهذا منع الشر من كل معاملة تؤدي الى النزاع. وإلى الأعداء والباطل، فالنجش محرم، سبب، آه، يؤدي النزاع، والغش محرم كذلك، نعم، ولا فس ولا جدال في الحج طيب، هل هذه الآية على عمومها؟ فإن قلت نعم، فما الجمع بينها وبين قوله تعالى أدعو إلى رب إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظ الحسنة وجادلهم بالله أحسن وجادلهم التي هي أحسن نعم إن قلت إن قوله لا جذر في الحج المراد المنازعات في أمور الدنيا فقط فلا إشكال ولا ترد عليها الآية وإن قلت إنه عام وردت عليك الآية وجادلهم التي هي أحسن فنقول طريق الجمع بينهما أن نقول إن بين الآيتين عموما وخصوصا مطلقا ولا وجهيا ام نعرف الوجهي ولا العمومي العموم والخصوص الوجهي اللي معناه وجهي عام من جهة وخاصه من جهة نعم والعموم الخصوص المطلق الذي وحده أعم مطلقا والثانية أخص مطلقا هاه عرفتم أو نحتاج إلى مثال هاه يحتاج إلى مثال ما يخالد نمت له هنا ماذا ما هو بدء أصول لكن لا بأس قال النبي عليه الصلاة والسلام